بسم الله الرحمن الرحيم الحميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وغفرت من القابل التوشدين يقابل إلي إلي اللي قابلتهم إنها إلى عدنا وإلى المصير ما يهدوا في عياتنا إن الذين كفروا فأي كتقلم في البلاد كذبت قبل أن قاموا نوحهم أحزاب الماء محمد كل أمة من رسولهم ليأخذوا جاذب الباطل ليذهبوا من عبقه فأخذتهم فكيف كان عيقاب وكذلك حقا كلمة ربنا الذين كروا أنهم الذين يحملون العابشة ومنحوا لهم يصبحون بحض ربي ويؤمنون بيه واستغفرون الذين يعملوا ربنا واصلوا لكل الشيء الرحمة دوله الله ربنا وللاللينا التابوا والتنوى سبيلك وقم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عزل التي وقتهم الصلاح بها وزواج وزولياتهم إنك اند العجو الحكيم وقيم الصيادهم والقصيادهم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نسال لا لأ الله ونعط اللَّهِ رسو ونزلوا العون للمعرفة والفنون قالوا ربنا امدنا سدنا واحيدنا سدنا فاذنا بنا بذروا الافضل الهروج من سميل ذلك بما اذا دعا الله حلو كفوق عين يشرق هو الذي يريكم عياتي ويزرق من السماء رزقا وما تذكر إلا من ينيب فاذو الله مخلصين والدين وكانوا متاثرون وفيهم الدرجات الثلاث عشرين قروا رحمنا وياهم يشهايهم العبادين يزرقهم التناقي الله منهم شيء لمن الملك يوم للنار واحد القهارة. اليوم تجزاقون نفسهم منها كسب الأذور واليوم إن الله سر من حساب وأنذرهم يوم الآجفين القرون من مال ظهر من حميم والأشفين يطاع يعلم خاوة إن تلعين ما والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه إلي أخضر الله وسلم بصير أولم يسيروا في العرض في النوغ فقال عقدوا الذين كانوا من قبل كانوا شد منهم قوة واسروا في الأرض فأخذوا الله رجلهم وكانوا أهدهم من الله الواق ذلك فإنهم كعدت تأتيهم رسول من المياد فكبروا فأخيهم الله إنه كوي الشديد العقاب فلقد أرسلنا موسى بعيدتنا وسلطانهم من إليه فرعا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحينا ساهم وما كاد الكافرين من ذا في ضلال وقال فرعون الزلوم يقتل موسى وإذ ربه وإني يخاف أي وذلذلك وإذ رف الأرض الفسادة وقال موسى إني من كل الله يوم يوم وقال الرجل المؤمن من على فران يكتني مالهم وتختلون رجل أن يقل ربي الله وقد جاءكم للبنيات من ربكم وأن يكون كاذب فعلي كذب وأن يكون صادقين يصيبكم بعض الذي يعيدكم يصيبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لعليه يهدي هو كذاب يَا قَوْمِ يَا قَوْمَ بُوُيَ في وَعَدْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ ظَالِمُونَ مَسَّ النَّعِيمَ إِنْ جَاءَكُمْ عَذَابٌ لَّأَصْبَحَكُمْ قَاعًا صَفْصَفًا أُرِيكُمْ إِلَّا عَمَّا أَبَوْا وَمَا آتِيكُمْ إِلَّا سَمِرًا وَشَادًا وَقَرَّنَنِي أَمَرِي خب يَقْضَى لَكُمْ إِذَا أُحْزِرَ مِثْلَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بعده. وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبَادِ وَلَا قَوِيٍّ عَلَى الظَّالِمِينَ وَلَا قَوْمِنَا يَخْضَعُونَ لِظَالِمٍ وَتَرَوْنَهُمْ يَقُولُونَ نَذَرُ مِنَّا وَمَا رَكُم مِّنَ اللَّهِ إِلَّا الْعَاصِبَ أَمَّن يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ ضَرًّا وَمَا يُرِيدُ إِلَّا رَحْمَةً فَأَرَاهَا لَكُمْ حَتَّى إِذَا لَغَوْتُنَا يَا مُسْلِمُونَ بَعْدَ الرَّسُولِ إِذَا اللذين وجاهدون في عيد الله ورسول أتهم سأبور مخته عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتقول الله وقال فرعو يا ابني صرحا لعلي أبله أسمع أسمع السموات فأطلع إليه المسعين من أموك علموك ما كان يصير لفرعوها السمو عملي وصد السمين وما كان فرعوها إلا في تباب وقال من يا يا قم التبعو يعلق السمين والشهادة يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخر أن يدار القرار منع نعمل سيئة ولا يجزي إلا مثلا الصالح من ذكى عوصة ومن فأولاك إن خون جنة يرزقونها بشيء بغير عساب ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاد وتدعونا النار تدعوني إلى أكفر النار وأشد بما لا سليمه المعلى أدعوكم العزيز الوفار لا يظلم أنما تدعونني إلي العسل ودعوة للدنيا في الآخذ وأنما ردنا لله وأن المستقين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض عمره إلى الله إن الله بصير وصير بالعبادة فوقع الله سيئة إمامك وحاقب آل فرعون الَّمَرْيُوْعُ وَالْأَبْوَوْعُ وَالْعَشِيَّوْنَ وَتَقُوُّ السَّعَةُ أَنْ أَدْخِلُ أَنَّ فِرْعُونَ شَدَّ عَلَاهُ وَيَوْمَ تَقُوُّ السَّعَةُ أَنْ أَدْخِلُ أَنَّ فِرْعُونَ شَدَّ عَلَاهُ وَيَتَحَاجَّ فِي النَّارِ فَيَقُلُ الْضَّعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تبعا فلنتم مغلون عنا من الْنَّارَ لَقَمْ تَبَعَنَ قال الذين استكبروا إن كل فيا إن الله حكم لعباده وقال الذين في النار مخدر جهنم لو ربكم نخاف عنا يوم من العذاب قالوا ألم تجزيكم رسولكم البنيات قالوا بلا قالوا فلما تجار الكافرين إلا في ضلال إن لنا نصوصا والليام في حياة الدنيا يوم يقوم الشهاد يوم لا ينفع الله من الأرض ما هو إلا عصر الدار ولا قدتنا مسرودا وأورسنا بني إسرائيل قد أرهدهم ذكرى الألباب فاصبر إن وعد الله حق واصطفي لذنك وسبني الحمد ربك من عشيم إنا الذين جعلنا في آدنه بغير سلطان أطعمين في سوولم إلا كبروا معهم بالذين فاستجب الله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والأكثر الناس يعلمون وما يستعمل أعماق البصر والذين أمنوا من الصاحات والمؤمنين خيما إن الساعة آتية قريبة فيما أكثر الناس يؤمنون وَقَالَ رَبُّكُمْ أَوْزِعْنَا أَنْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كُنْتَ تُسْمِعُ الْأَعْمَى وَالْأَصَمَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُحْيُونَ أَمْوَالَهُمْ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ لَا رَيْبَ فِيهِ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ أَمْ نُذِيعُ الْحَقَّ وَنَخْشَى أَنْ شَيْءٍ لَا كذلك أيها فكل الذين كانوا بياتنا يجحدون الله الذي جاء لكم أرضى خاره واستمع بناء وصوركم فأحسن صوركم وذلكم الطيبات ذلك الله ربكم فتمركم الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو الحمد لله رب العالمين قل إنه يتنعى للذين تدعون من دون الله رمازين يلبينهات من ربي وأمرك عن حسنه لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نفل ثم من علاقة ثم يخذكم طفلاء ثم لتولغوا أشدكم ثميتكم الشيوخة ومينكم لتوفوا من قبره ولتولغوا أيها لم تسموا لعلكم تعقلون وال حيت غلى قلاام في الن يقول غكون أت الذي في لا أن أصفون عن الذي كذروا بالكتاب أص الن في الصنا فصفر ي على ويل الأمرال في قيم السنااس يصحب في الحم ثم في الن ييسجرون ثم قم اماكن تشيق سلطين لأنا وكنتم مشرقنا من دون الله قال الله عنا بل لم نكن ندعونا من طول شيئا كذلك نضل الله الكافرين ذلكم كُنْتُمْ كنتم تفرعون في الأرض البعض حق وما كنتم تمرحون ادخلوا أبوار جهنم وخارنا فيها فبيس مسؤول متكبرين فاصبر إنه على الله حقهم فإما نري بعض ولكن أرسلنا يا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من قصص عليك وما كان للرسول يعتماد إلا بالله فلذائب الله قولنا بالحق والخصر من أهلك المبتنون اللهم الذي جاء لكم أن عملي تركبون منها ومنها تأخرون ولكم في منافع ولي تبلغوا ولي في دنفسلون ولي الفرق تحمرون وجهيكم عليها فليا أفرم يسيروا في العرض فينظروا كافة كان عقود الذين من قبل كانوا استأمنوا وعشدوا قوة وعسارهم في الأرض فما أغناءهم ما كانوا يكسبون فلما جاءت رسوم البيئة فلما إنهم من أعين وحاق ما كانوا يستعدون فلما رأوا بعثنا قاروا أمنا بالله وحده وكفرنا وما كنا بهم مشركين لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بعثنا سنة الله الذين قد في فيه بعد وخسروا نقال